براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهرهم واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين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 وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عاهدتم من الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُضُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِم مَّعْهَدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا سلخ الْأَشْهُرُ الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ فخلوا سبيلهم إِنَّ الله غفور رحيم وَإِنَّ أَحَدًا من الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا بمه يرضونكم بأفواههم وتأذى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطانوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهنوا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين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 يبشرهم ربهم برحمة منه ورطوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم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 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة, وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرضوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء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 ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عيد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله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 129. اعتقدوا أحذارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون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 يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل عن سبيل الله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 ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه آما ويحرمونه آما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 فأنزل الله سكينته عليه وايده بجنود لن تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 والله يعلم انهم لكاذبون عفا الله عنك عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وآفسهم والله عليم بالمتقين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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زاجوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد تغرن فتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حَسَنَةٌ تسؤر وإن تصبك مُصِيبَةٌ يقولوا قد أَخَذْنَا أمعنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا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 فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوءا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم آت تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا يأتون الصلاة ولا يوافقون إلا وهم كارهون zal ik u adiever te In hayati 111. ولكنهم قوم يفرقون 112. لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدقلا لولوا إليه وهم يجمحون 113. ومنهم يأذيك في الصدقات 114. فإن جعطوا إن فرمنا وإن لم يرطلون الإبلاع يسقطون وأنكروا ما جاء به عوضوا وقالوا قالوا حسبنا الله نصيرنا الله ورسوله لله والله راعيهم I'm going to go to the hospital. I'm going to go the hospital. I'm I don't know. Thank ذا قوم لياء ينوب Hi. وكفه بعد إسلامهم وأمره بما لم يرى وما نقول إلا أن نعلمه الله وشفره من الفضل فإن أتوبه يطعي عليهم وإن يَا رَبِّ مَا لَنَا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا فِي الأَرْضِ ضَلِيلٌ لَا نَصِيرُ وَمَنْ يُرِدْ بِالضُّرِّ بِهِ فَلَنْ يَرْدَّهُ إِلَّا هُوَ فَأَمَّا الَّذِينَ فلما اتاكم من خطئه بهلوا به وتولوا فهم واعظون فاخذهم رفاقا في قلوبهم الى يوم ينقضون بما اولثوا الله وما وعدوا يا ايها لا اله الا هو هو الحي aan de ene kant van het debat. De De De van De De van De zijn we niet te vergeten? We zijn niet te vergeten. niet te vergeten. We zijn niet niet niet als je geen zin hebt, dan is een ما على المحسنين بالسبيل الله الرحمن الرحيم على الذين إذا ما أتوكي تحمله قلت لا أجل ما أحملكم عليك تعلموا وَلَوْلَا وَلِيُ مُنْتَشِفٌ تَشِيدُ مِنْ حَزَلًا لَّا يَزِجُ إِلَّا يَا حَامِلِين تَرَى عَلَى الَّذِينَ راجعوا دي ال كون والوالف وكبر الله على ظهري فهم لا يعلمون يا اتي اليكم اذا وجعتم كل يوم التاجد من inna rabbahu huwa alladhi lakum wa isla salamun 'ala nabihi wa rahmatullahi wa barakatuh inna allahi la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim inna allahi 'alimu khabir inna صغير فورا بيور يقول <سؤال> إذا قلت من تروني من تاريب عالمين صاريب عالمين ظهر من مجدس وظهر من جدور الجزائر بيوري بصدار يقول فإن عَنْهُ عنهم فإن الله لا يوقع عن القوم الفاسقين أن الله أراد وشفك بالفال ونخاطهم أجدوا الله أعطى المتودة الله على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 Your kingdom come to make me块 The Kirsty Tej in no such glass My savourely part, tonight I've ever had become aесс The full story of I am the best of the best of the best of the best of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 قاتلون في سبيل الله يمكن ان يكون عزيزا ويعز به في الصوات والانجيل والتقويم وان اردت بعزه من الله فاستبشرك انك على ذيك يا رب لذلك يحيي المؤمنين The first thing that I Samen met u en met En uiteindelijk so <laughs> we En de juweleers. En zij zijn van de mensen. En zij weten niet dat de vreugde van Allah groot is, en dat de bestraffing van Allah groot is. En zij weten niet dat Allah niet voor رَبَّنَا كان مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ فَاصْبِرْ في الدين وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ لعلهم إِنَّهُمْ يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يدعونكم من, من الكفار وليجدوا في كل الظهر واعلموا ان الله هو المتقين وَإِذُونَا أُنزِلَتْ شُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ كُرْمَيْنُ كُنْ سَادَتْكُمْ وَبِهِ إِيمَانًا فَأَنَّ <تصفيق> الَّذِينَ وَمَنْ فَزَادَتْكُمْ إِيمَانًا وَأُمْ يَسْتَبَشِرُونَ Wees u naar de hemel, want hij die in de En dat Voorzitter, in deze zaak de En لقد جاء لكم رسولكم إن نفسكم عزيز عليكم وعالكم حريص عليكم بالمبنين عن الفرحين فإن تعالى رفض الله لا للاه إلا هو عليه توكلت وهو رب I don't